We'll <laughs> be يا القلوب يا متحمل يا متعز يا صابر على العذاب الألم بتمشي سكة الأحباب وتلقى آخر الطب طريق ندم يا ظالم اول حب تشوفه علي جرح قلبي وكل ما فيا هز كياني ومش بايديي ما انت رمتني خلاص في النار انت يا جارح قلبي بقولك بعد حبيبك ايه وهمك خدعك ورضى ضلك لك وانا مهزوم بالنهار وانت ما تهزتش انت ما صعبش على غالي انت, ما الحالي انت ما عليك غالي عيني عيني الناس اللي شفوك I'm تشوف harlot. You see, صعب أصدق تاني عليك قلبي عشان بيحب تساهم وانت فطر تتبيع بالساهم دوق الجرح خلاص تستان ده أنا ضيعة حياتي عليك وانت ما تهزدش الحالي انت ما صعبش عليك غالي انت ما تهزدش الحالي انت ما صعبش عليك غالي دمعه من اللي بيجراني مهما الألم حيفكيني محل تشوف زمع في عيني كهوة نعمة